لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءٌ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَغَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ وَنَقُولُوا هُوْكُمْ عَذَابَ الْحَرِيقُ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ بَيْسَ بِظُلَّابٍ لِلْعَبِيدَ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 فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَد كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ خُذْ نَفْسًا ذَائِقَةَ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَهُ الْنَّارُ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ آمَنُوا لَمَا يُؤْتِنُوكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَا يَذَرُونَهُ فَنَبَذُوهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ أَثَارَهُمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا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 بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذوفوا سبيله وقاتلو وقتلوا وقاتلو وقتلوا، لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولودخلنهم ولودخلنهم جنات تدري من تحتها الأنها وثواب من عند الله.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 لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها لزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار